ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أَفَلَمْ يَكُونُ يَرَوْنَهَا، بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُوراً، وَإِذَا رَأُوكَ إِنَّهُمْ يَتَخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا